وقد عبرت الآيات وأثبتت صفة السمع لله تبارك وتعالى بكل صيغ الاشتقاق وهي سمع ويسمع وسميع ونسمع وأسمع فهو صفة حقيقية أي السمع لله تبارك وتعالى وكذلك صفة البصر صفة حقيقية لله تبارك وتعالى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 في زوجها وهو أوصد الصامت رضي الله تبارك وتعالى عنه حين ظهر منها، وتشتكي إلى الله، تجادلك في زوجها وتشتكي، فتشتكي معطوفة على تجادلك. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي، تجادلك وتشتكي، تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فهذا معطوف على تجادلك وذلك أنه كلما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرمت عليه يا خولة تقول والله ما ذكر طلاقه يعني كان قد منها والظهار أن يقول الرجل لامرأته أنت عليك ظهر أمك أو ما أشبه أو كلمة نحوها وكانت الجاهلية تعده طلاقا فلما ظهر منها أوس رضي الله تبارك وتعالى عنه جاءت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال قد حرمت عليه قالت والله ما ذكر طلاق، ثم تقول أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي وَأَنَّ لِي صِبْيَةً صِغَارًا إِنْ ضَمَمْتُهُمْ إِلَيْهِ ضَاعُوا وَإِنْ ضَمَمْتُهُمْ إِلَيَّ جَاعُوا وتشتكي إلى الله جعل ترفع رأسها إلى السماء وتقول اللهم إني أشكو إلي هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد معلق أخرجه الإمام البخاري بصيغة الجزم معلقا بصيغة الجزم ولكن وصله الإمام أحمد رحمة الله عليه رواه الإمام أحمد موصولا وكذلك ابن ماجه وأما البخاري رحمه الله فقد ذكره في الصحيح معلقا مجزوما به ولكنه ورد عند الإمام أحمد رحمه الله موصولا يعني إلى النبي صلى الله عليه على آله وسلم هذا الذي كان يحدث كان يحدث في جانب الحجرة وتقول عائشة بعد أن نزلت هذه الآية ونزلت آيات الظهار سبحان من واسع سمعه الأصوات كلها والله إن المجادلة لتجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية الحجرة وإنه لا يخفى عليه بعض كلامها فأنزل الله رب العالمين قوله قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير فتقول سبحان من وسع سمعه الأصوات يقول ربنا تبارك وتعالى وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما يعني تراجعكما في الكلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد حرمت عليه وتقول والله ما ذكر طلاقا يا رسول الله إن الله سميع بصير يسمع كل الأصوات ويبصر ويرى كل المخلوقات إن الله سميع يسمع كل الأصوات بصير يبصر ويرى كل المخلوقات ومن جملة ذلك تلك المرأة التي جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما جادلت به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان الله تبارك وتعالى يسمع ذلك ويراه فأنزل الله رب العالمين هذا القول وذكره الله رب العالمين على هذا النحو محققاً قد سمع الله قد للتحقيق هنا الفعل الماضي سمعة ودخلت عليه قد فتفيد التحقيق قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله المجادلة هي التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشتكي زوجها حين ظهر منه وهو أوصب الصامت رضي الله عنه. الظهار أن يقول الرجل لزوجته أنت عليك الظهر أمي أو كلمة نحوها كان الظهار في الجاهلية طلاق بائنا كان الظهار في الجاهلية طلاقا بائنا فجاءت تشتكي جاءت خولة بنت ثعلبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي هذا الذي وقع من زوجها وتبين له كيف يقع هذا الأمر على هذا النحو وذلك الطلاق البائن كيف يتأتى منه وهي أم أولاده جاءت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف يطلقها هذا الزوج ذلك الطلاق البائن الذي لا رجعت فيه وهي أم أولاده وهي تقول للنبي صلى الله عليه وسلم أشكو إلى الله فاطتي ووحدتي وأن لي صبيتا صغارا انضممتهم إليه ضاعوا له لا يمكن أن يرعيهم ولا يقدر على أن يقوب على رعايته وإن ضممتهم إلي جاعوا فماذا أصنع رضي الله عنه فكانت تحاور النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تراجعه الكلام فأفتاها الله عز وجل بما أفتاها به في تلك الآيات المذكورة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى آخر آيات الظهار وبين الله رب العالمين الحكم في ذلك الشاهد في هذه الآية التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله وكلها شاهد الآية ذكرها شيخ الإسلام للاستدلال على صفتي السمع والبصر لله تبارك وتعالى وإثبات ذلك لله رب العالمين فالشاهد في هذه الآيات قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك قد سمع الله قول التي تجادلك ففي هذا إثبات السمع لله سبحانه وتعالى وأنه يسمع الأصوات مهما باعودت ومهما خفية قالت عائشة رضي الله عنها كما في الحديث الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات إني لفي ناحية البيت وإنه لا يخفى علي بعض حديثها وأنزل الله رب العالمين قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله السمع المضاف إلى الله تبارك وتعالى ينقسم إلى قسمين الآية فيها إثبات صفة السمع لله تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادب وهذه الصفة عندما تضاف إلى الله تبارك وتعالى فإن السمع المضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين سمع يتعلق بالمسموعات وسمع بمعنى الإجابة لاستجابة الدعاء فهناك سمع استجابة يعني يذكر الله رب العالمين أنه قد سمع عبده الداعي بمعنى أنه أجابه وسمع يتعلق بالمسموعات فيكون معناه إدراك الصوت السمع الذي يتعلق بالمسموعات معناه إدراك الصوت والسمع بمعنى الاستجابة معناه أن الله يجيب من دعا أن الله يجيب من دعا لأن دعاء صوت ينطلق من الداعي وسمع الله تبارك وتعالى دعاء هذا الداعي أي استجاب دعاء ليس المراد سمع مجرد سماع فقط أنه سمعه سمعا يتعلق بالمسموع فسمع سبحانه وتعالى بمعنى إدراك الصوت وإنما السمع هنا هو الاستجابة استجابة الدعاء فليس المراد سمعه مجرد سماع فقط لأن هذا لا فائدة منه عند الدعاء يعني هو يدعو الله تبارك وتعالى بل الفائدة أن يستجيب الله تبارك وتعالى الدعاء السمع الذي بمعنى إدراك الصوت ثلاثة أقسام أحدها ما يقصد به التهديد والثاني ما يقصد به التأييد والثالث ما يقصد به بيان إحاطة الله سبحانه وتعالى ما يقصد به التهديد كقوله تعالى أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم هذا تهديد يعني يخبر الله تبارك وتعالى أنه يسمع سرهم ويسمع نجواهم بمعنى إدرات الصوت فهذا سمع بمعنى إدرات الصوت فليس هنا دعاء حتى يستجاب أما السمع بمعنى إدابة الدعاء فيأتي إن شاء الله السمع هنا بمعنى إدرات الصوت يأتي على سبيل التهديد عندما يقول ربنا تبارك وتعالى أم يحسبون أن لا نسمع صرهم ونجواهم هذا تهديد وقوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء هذا تهديد أيضا أن الله تبارك وتعالى لم يخف عليه كلامهم وأنه تبارك وتعالى سيحاسبهم على هذا الكلام القبيح الذي قالوه وهذه الصفات الردية التي وصفوا بها ربنا تبارك وتعالى قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء فأكبر الله رب العالمين يهددهم أنه سمع قولهم في الذي بمعنى إذراك الصوت ثلاثة أقسام أحدها ما يقصد به التهديد كهاتين الآياتين والثاني ما يقصد به التأييد وذلك كقوله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى يعني لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى هذا تأييد أراد الله عز وجل أن يؤيد موسى وهارون بذكر كونه يسمع ويرى أي يسمع ما يقولان وما يقال لهما ويراهما ومن أرسل إليه وما يفعلان وما يفعل بهما إني معكما أسمع وأرى هذا السمع إدراك بمعنى إدراك المسموع بمعنى إدراك الصوت ولكنه سيق في هذا المساق للدلالة على تأييد الله تبارك وتعالى لموسى وهارون. وأما ما يقصد به بيان الإحاطة فمثل هذه الآية. وهي قوله تعالى: لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فالسمع يأتي إذا كان مضافا إلى الله تبارك وتعالى يأتي على صورتين. الصورة الأولى سمع يتعلق بالمسموعات فيكون بمعنى دراك الأصوار وهذا تهديد وتأييد وبمعنى الإحاطة بمعنى بيان الإحاطة الآية الثانية التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله للاستدلال بها على إثبات صفتي السمع والبصر لله رب العالمين هي قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وهم قوم من اليهود قالوا هذه المقالة القبيحة لما أنزل الله تبارك وتعالى قوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فلما أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية قالوا إن الله تبارك وتعالى إن ربك يا محمد قد افتقر فهو يستقرض الناس يستقرضنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له إذا افتقر ربك يا محمد قالوا هذا الكلام القبيح وأصف الله تبارك وتعالى بما لا يليق تمويها على الضعفاء والمساكين لا كانوا يعتقدون في حقيقة ما يقولون وهم من أهل الكتاب أن الله تبارك وتعالى على هذا النحو الذي وصفوه به وإنما قالوا هذا الكلام تلبيساً على الناس وتمويهاً على الضعفاء ومن أجل أن يشككوا في دين الإسلام العظيم فيقولون إذن رب محمد قد افتقر ولكن هم يعلمون أن الله تبارك وتعالى هو الغني سبحانه وتعالى وهم من أهل الكتاب ولكن قالوا هذا الكلام تلبيساً وتمويها على الضعفاء وتشكيكا في دين الإسلام العظيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء لقد جملة مؤكدة باللام لام. اللام في قوله تعالى لقد ومؤكدة بقد وبالقسم المقدر تقديره والله فهي مؤكدة بتلاثة مؤكدات والذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء هم اليهود قاتلهم الله وصف الله تبارك وتعالى بالعيب قالوا إن الله فقير وسبب هذا القول كما مر أنه لما أنزل الله رب العالمين قولا من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم يا محمد إن ربك ثق يسأل القرض منا فأنزل الله رب العالمين هذه الآية لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنى الآية تثبت صفة السمع لله تبارك وتعالى والآية الثالثة قوله تبارك وتعالى أم يحسبون أن لا نسمع وسرهم وندواهم بلا ورسولنا لديهم يكتبه أم يحسبون أن لا نسمع وسرهم يعني ما يسرون به في أنفسهم أو ما يتحدثون به سر في مكان خال؟ بلا نسمع ذلك ونعلم وهم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم ما يتناجون به فيما بينهم النجوى ما يتحدث به الإنسان مع رفيقه ويخفيه عن غيره ما يتحدث به الإنسان مع رفيقه ويخفيه عن غيره أم يحسبون أن لا نسمعه سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون يعني الحفظة الرسل هنا هم الحفظة ورسلنا لديهم يكتبون الرسل في هذه الآية الحفظة عندهم يكتبون جميع ما يصدر عنهم من قول أو فعل فأخبر الله رب العالمين أنه يسمع سرهم ونجواهم قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى أم في مثل هذا التركيب يقولون إنها متضمنة معنا بل والهمزة يعني بل أيحسبونا أن لا نسمع سرهم وندواهم ففيها إضراب وفيها استفهام بل للإضراب وأم في مثل هذا التركيب فتضمنوا معنا بل والهمزة أيضا الهمزه للاستفهام وبل للإضراب ففيها إضراب وفيها استفهام في آن والتقدير بل أيحسبون أننا لا نسمع سرهم وندواهم بل أيحسبون أننا لا نسمع سرهم وندواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون نسمع ذلك ونعلمه والحفظة عندهم يكتبون جميع ما يصدر عنهم من قول أو فعل السر ما يسره الإنسان إلى صاحبه النجوى ما يناجي به صاحبه ويخاطبه به فهو أعلى من السر النداء ما يرفع به صوته لصاحبه النداء ما يرفع به صوته لصاحبه فعلى الشيخ فها هنا ثلاثة أشياء سر ومناجات ونداء فمثلا إذا كان شخص إلى جانبك وسررته أي كلمته بكلام لا يسمعه غيره فيسمى هذا مسارة يعني يسر إليه بشيء يدلي إليه بكلام على سبيل الإسرار فهذه مسارة وإذا كان الحديث بين قوم يسمعونه كلهم ويتجاذبونه سمي مناجاة، وأيضا النجوى ما يتحدث به الإنسان مع رفيقه ويخفيه عن غيره وأما المنادات فتكون من بعيد لبعيد فهؤلاء يسرون ما يقولونه من المعاصي ويتناجون بها فيقول الله عز وجل مهددا إياهم أم يحسبون أن لا نسمع سرهم وندواهم بلا بلا حرف إيجاب يعني بلا نسمع وزيادة على ذلك ورسلنا لديهم يكتبون أي عندهم يكتبون ما يسجون وما به يتناجون والمراد بالرسل هنا الملائكة الموكلون بكتابة الأعمال أعمال بني آد ففي هذه الآية إثباتوا أن الله تعالى يسمع سرهم ونجواه وساقها شيخ الإسلام رحمه الله من أجل الاستدلال بها على إثبات صفة السمع لله تبارك وتعالى أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواه الآية الرابعة قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى والخطاب في قوله تعالى معكما لموسى وهارون لما أرسلهما الله تبارك وتعالى إلى فرعون فقال لهما ربهما تبارك وتعالى إنني معكما أسمع وأرى أي أسمع ما تقولان وأسمع ما يقال لكما وأراكما وأرى من أرسلتما إليه وأرى ما تفعلان وأرى ما يفعل بكما وقوله تبارك وتعالى إنني معكما أسمع وأرى هذا تعليل لقوله تعالى لا تخاف لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى إذا نفي الخوف عنهما وتعليل قوله تبارك وتعالى لا تخاف هذا الذي ذكره بعده لا تخاف لماذا؟ إنني معكما أسمع وأرى لأنه إما أن يساء إليهما بالقول أو بالفعل فإن كان بالقول فهو مسموع عند الله وإن كان بالفعل فهو مرئي عند الله لأن الإساءة التي تتأتى ستتأتى إما بالقول وإما بالفعل أو بهما معا فإن كانت الإساءة بالقول فهذا مسموع عند الله إنني معكما أسمع وإن كانت بالفعل إن كانت بالقول فهو مسموع عند الله وإن كانت بالفعل فهو مرئي عند الله وأرى إنني معكما أسمع وآرى ففي هذه الآية كما ترى إثباتوا صفة السمع وأيضا صفة الرؤية لله تبارك وتعالى والآية الخامسة قوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى والضمير في قوله تعالى ألم يعلم يعود إلى من يسيء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان ذلك قد وقع من أبي جه لما نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة فأنزل الله تبارك وتعالى قوله أرأيت الذي ينهى عابدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى قال المفسرون إن المراد به أبو جه في هذه الآية إثبات صفة الرؤية لله عز وجل إثبات صفة الرؤية لله تبارك وتعالى ألم يعلم بأن الله يرى فأثبتت الآية هذه الصفة العظيمة لله تبارك وتعالى الرؤية المضافة إلى الله تبارك وتعالى لها معني الرؤية بمعنى العلم والثاني رؤية المبصرات رؤية المبصرات يعني إدراكها بالبصر بهذه الصفة الصفة البصر التي هي ثابتة لله تبارك وتعالى كإدراك المسموعات في صفة السمع أو استجابة الدعاء فالسمع أيضا صفة السمع لها أيضا فسمان تتعلق بالمسموعات وهذا يعني إدراك الصوت أو أنها تكون بمعنى إجابة الداعي فسمع استجابة فيسمع الله تبارك وتعالى دعاء الداعي ويجيبه فهذان أمران الرؤية المضاف إلى الله تبارك وتعالى أيضا لها معنيا المعنى الأول العلم والمعنى الثاني رؤية المبصرات يعني إدراكها بهذه الصفة بالبصر إدراكها بالبصر والبصر صفة ثابتة لله تبارك وتعالى هو السميع البصير من الأول الذي هو العلم قوله تعالى عن يوم القيامة إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا هنا رؤية العلم، لأن اليوم ليس جسما يرى، وأيضا هو لم يكن بعد، فمعنى ونراه قريبا، أين نعلمه قريبة. وأما قوله تعالى، ألم يعلم بأن الله يرى، فهي صالحة لأن تكون بمعنى العلم وبمعنى رؤية البصري. وإذا كانت صالحة لهما ولا من بينهما، وجب أن تحمل عليهما جميعا، كما القاعدة. فيقال إن الله يرى أي يعلم ما يفعله هذا الرجل وما يقوله لك يا محمد صلى الله عليه وسلم ويراه أيضا فتحمل على المعنيين مع لأن القاعدة أنها إذا كانت صالحة للأمرين معا ولا منافاة بينهما وجب أن تحمل عليهما جميعا وهي صالحة لهما معا فالله عز وجل عندما يقول ألم يعلم بأن الله يرى يصلح هذا اللفظ يرى هذا الفعل لأن يكون بمعنى العلم إن الله يرى أن يعلم ما يفعله هذا الرجل وما يقول وأيضا ويراه أيضا يعلم ما يفعله فتكون بمعنى العلم وتكون بمعنى الإدراك بالبصر ففي هذه الآيات إثبات صفة الرؤية لله تبارك وتعالى ألم يعلم بأن الله يراك وأما الآية السادسة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله فهي قول الله تبارك وتعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساددين إنه هو السميع العليم الذي يراك حين تقوم للصلاة وحدك في جوف الليل وتقلبك في الساجدين ويراك إن صليت في الجماعة راكعا وساجدا وقائما إنه هو السميع لما تقول العليم به فساق شيخ الإسلام رحمه الله هذه الآيات لكي يثبت بها إثبات هذه الصفة العظيمة لله تبارك وتعالى وهي صفة الرؤية أيضا صفة السمع إنه هو السميع العليم وصفة العلم أيضا وقبل هذه الآية قوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يرات حين تقوم وتقلبك في الساجدين يعني ويرات أيضا عندما تتقلب في الساجدين أي مع الساجدين بمعنى أن تصلي في الجماعة فيرات ربك تبارك وتعالى راكعا وساجدا وقائما إنه هو السميع لما تقول العليم بما تقول والرؤية هنا رؤية البصر الذي يراك حين تقوم لأن قوله تبارك وتعالى الذي يراك حين تقوم لا يصح أن يكون بمعنى العلم لأن الله يعلم به حين يقوم وقبل أن يقوم وأيضا لقوله وتقلبك في الساجدين وهو يؤيد أن المراد بالرؤية هنا رؤية البسط ومعنى الآية أن الله تعالى يراه حين يقوم للصلاة وحين يتقلب في الصلاة مع الساجدين في صلاة الجماعة راكعا وساجدا وقائما إنه هو السميع العليم إنه أي الله الذي يراك حين تقوم هو السميع العليم هذه الآية فيها ضمير الفصل وهو ضمير الرافع المنفصل البارز هنا ومن فوائده عندما يذكر على هذا النحو الحصر إنه هو السميع البصير هل هذا الحصر هنا حقيقي بمعنى أنه حصر لا يوجد شيء من المحصور في غير المحصور فيه أو هو إضافيه الجواب هو إضافي من وجه حقيقي من وجه آخر الجواب أنه إضافي من وجه حقيقي من وجه آخر لأن المراد بالسميع هنا ذو السمع الكامل المدرك لكل مسموع وهذا هو الخاص بالله عز وجل الحصر بهذا الاعتبار حقيقي هو السميع أما مطلق السمع يعني هناك ما يسمى بالسمع المطلق وما يسمى بمطلق السمع، السمع المطلق ومطلق السمع. أما مطلق السمع فقد يكون من الإنسان، كما في قوله تعالى: إننا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج النبت ليه، فجعلناه سميعاً بصيراً. فجعلناه سميعاً بصيراً. الله تعالى الإنسان سميعاً بصيراً، وكذلك عليم. فإن الإنسان عليم، كما قال الله عز وجل: وبشروه بغلام عليم، لكن العلم المطلق أي الكامل خاص بالله سبحانه وتعالى، فالحصر بهذا الاعتبار حقيقي. إذا الإنسان له مطلق السمع وكذلك مطلق العلم، يعني يمكن أن يوصف بالعلم، يوصف بالسمى، يوصف بالبصر. أما العلم المطلق يعني الكامل السمع المطلق أما البصر المطلق فهذا لله تبارك وتعالى وحده ففارق بين هذين الأمرين مطلق السمع والسمع المطلق السمع المطلق لله تبارك وتعالى وعليه فيكون الحصر حصرا حقيقيا أما ما يتعلق بالإنسان فإنه يوصف بمطلق السمع فجعلناه سميعا بصيرا فجعل الله تعالى الإنسان سميعا بصيرا في هذه الآية الجمع بين السمع والرؤي إنه هو السمير العليم فأثبت الله تبارك وتعالى لنفسه في هذه الآية هاتين الصفتين صفة السمع وصفة الرؤي ثم لفر الشيخ الإسلام رحمه الله الآية السابعة وهي قوله تعالى وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون والذي قبل هذه الآية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك تستم لهم والله سميع عليهم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم في هذه الآية يقول سبحانه وتعالى فسار الله عملكم ورسوله والمؤمنون قال ابن كثير وغيره قال مجاهد هذا وعيد يعني من الله تبارك وتعالى للمخالفين لأوامر لأن عمالهم ستعرض عليه وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين هذا كائن لا محالة يوم القيامة وقد يظهر الله ذلك للناس في الدنيا والرؤية هنا شاملة للعلمية وللبصرية لأن الرؤية التي تتعلق وتضاف إلى الله تبارك وتعالى كما أمر لها معنى المعنى الأول العلم والمعنى الثاني رؤية المبصرات يعني إدراكها بالبصر فهذه الرؤية التي ذكرها الله رب العالمين في هذه الآية فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون أثبت الله رب العالمين في هذه الآية الرؤية بمعنى ييها العلمية والبصرية فما قال الشيخ رحمه الله وقلاصة ما سبق من صفتي السمع والرؤية أن السمع ينقسم إلى قسمين إلى سمع بمعنى الاستدابة وسمع بمعنى إدراك الصوت وإدراك الصوت ثلاثة أقسام وكذلك الرؤية تنقسم إلى قسمين رؤية بمعنى العلم ورؤية بمعنى إدراك المبصرات وكل ذلك ثابت لله عز وجل الرؤية التي بمعنى إدراك المبصرات ثلاثة أقسام قسم يقصد به النصر والتأييد قسم يقصد به النصر والتأييد كقوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى إنني معكما أسمع وأرى لا تخافى إنني معكما أسمع وأرى فهذا للتأييد للنصر لموسى وهارون وقسم يقصد به الإحاطة والعلم مثل قوله تعالى إن الله نعم ما يعبكم به إن الله كان سميعا بصيرا فهذا المقصود به إثبات الإحاطة والعلم وقسم يقصد به التهديد مثل قوله تعالى قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله وسيرى الله عملكم ورسوله فهذا يقصد به التهديد وهذا التقسيم الذي ذكره الشيخ فيما يتعلق بالرؤية أيضا له نظيره فيما ذكره رحمه الله فيما يتعلق بالسمع وأن السمع أيضا الذي هو بمعنى إدرات الصوت ثلاثة أقسام قسم يقصد به التهديد وقسم يقصد به التأييد كالناصر الذي ذكره الله رب العالمين لموسى وهارون وما يقصد به بيان إحاطة الله سبحانه وتعالى فهذا التقسيم الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هو خلاصة ما سبق من صفتي السمع وبؤية لله تبارك وتعالى ثم ذكر الشيخ رحمه الله أمرا مسلكيا تربويا قال ما الذي نستفيده من الناحية المسلكية في الإيمان بصفتي السمع والرؤية يعني عندما نؤمن بهاتين الصفتين لله تبارك وتعالى وأن الله رب العالمين متصف بصفة السمع ومتصف أيضا بصفة الرؤية ما الذي استفيده من الناحية المسلكية في الإيمان قال أما الرؤية فنستفيد من الإيمان بها الخوف والرجاء الخوف عند المعصية والرجاء عند الطاع لأنه تبارك وتعالى ما دام يرانا فإن الإنسان إذا هم بالمعصية أن وقع عليها وهو يعلم أن الله تبارك وتعالى يراه فلا بد أن يورثه ذلك اليقين الذي عنده على أن الله تبارك وتعالى يراه لا بد أن يورثه ذلك اليقين خوفا والرجاء عند الطاعة لأن الله تبارك وتعالى يرى ولا شك أنه سيؤثيب العبد على طاعته حتى ولو لم يطلع عليه أحد من الخلق لأنه يراه فما دام يرى فإنه يكون راجيا في ثواب الله تبارك وتعالى فعند الطاعة يورثه ذلك الإيمان بأن الله تبارك وتعالى بصير وأن الله تبارك وتعالى له صفة الرؤية إنني معكم أسمع وأرى ألم يعلم بأن الله يرى فالإيمان بهذه الصفة من صفات الله تبارك وتعالى يورثنا هذا الأمر الجليل الخوف عند المعصية لأن الله تبارك وتعالى يرانا والرجاء عند الطاعة لأن الله تبارك وتعالى يرانا وإذا كان الله تبارك وتعالى يرانا فإنه جل قدرته لا شك سيثيبنا على هذا الذي نفعله من أمور الطاعة فتتقوى العزاء بطاعة الله وتضعف الإرادة في جهة الماصي. هذا أمر جليل جدا إذا ما تعلق بإيمان العبد وارتكز في ضميره وصار عنده يقينا فإن الله تبارك وتعالى يكرمه به هذا الكرم الكبير ويورثه الله تبارك وتعالى الخوف عند المعصية والرجاء عند الطاعة وأما السمع فالأمر فيه ظاهر لأن الإنسان إذا آمن بسمع الله تبارك وتعالى استلزم إيمانه كمال مراقبة الله رب العالمين فيما يقول خوفا ورجاء خوفاً فلا يقول ما يسمع الله تعالى منه من السوء ورجاء فيقول الكلام الذي يرضي الله تبارك وتعالى رجاء مرضات الله تبارك وتعالى ورجاء أن يثيبه الله رب العالمين على الكلام الذي يرضي به ربه تبارك وتعالى عمت الخلل الذي يحيط بحياتنا الإيمانية إنما هو في أصله من عدم تحقيق هذا الباب العظيم وهو باب الأسماء والصفات لأن الإنسان إذا ثبت لديه هذا بالدليل من الكتاب والسنة كما ترى ثم صار ذلك عنده يقينا لأنه يعبد ربا قادرا عليما حكيما سميعا بصيرا لا تخفى عليه خافية يعلم السر وأخفى ويعلم السر والندوى والله رب العالمين يبصر الإنسان في جميع تقلبات أحواله وحالاته، فإذا كان الإنسان على يقين من هذه الصفات لربه تبارك وتعالى وآمن بها الإيمان الصحيح، فلا بد أن السلوكيات التي يكون سائرا عليها مما يغضب الله تبارك وتعالى سوف يُطلَع عنه، ولا بد أن يحدث له تغيير في حياته وتجديد في تلك الحياة. بما يرضي الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يقع الإنسان في المعصية وهو على يقين أن الله تبارك وتعالى يرى وأن الله تبارك وتعالى يسمع ولذلك ضرب بعض أهل العلم مثلا قديما فقال لو أن إنسانا شبقا لأتكفيه امرأة واحدة ثم إنه جئ له بأجمل أهل الأرض فدعيت ناحية في غرب ثم وقيدت نار عظيمة في غرفة مجاورة ثم أطلع على تلك النار وقيل له انظر إلى تلك النار ثم أخذ بيده وقيل له ادخل على هذه ولكن إذا أصبح الصباح فإنا سنأخذ بيدك من أجل أن نجعلك في تلك النار التي رأيك لا يمكن أن تتحرك للإنسان شهوة في هذه الحالة لأنه على يقين من عذاب الله وهذا كله فيما يتعلق بخلق من خلق الله هذا يتعلق بخلق من خلق الله وهي هذه النار فكيف إذا تعلق الأمر بالصفات العزيز الغفاة كيف إذا تعلق الأمر بالصفات ربنا تبارك وتعالى هذا الأمر يمكن أن يزيد وينقص ولا حرج في تلك الزيادات والنقصان لأن هذا الأمر عان منه الأصحاب رضوان الله عليهم كما في الحديث الصحيح أن حمضلة الأسيدي رضي الله تبارك وتعالى عنه عندما لقيه أبو بكر فقال كيف أصبحت يا حمضلة؟ فلا أصبحت بنافقة قال سبحان الله انظر ما تقول يعني المسلم لا يرمي نفسه بالنفاق لأن النفاق الذي كان يقصده الأصحاب لم يكن بالنفاق العملي وإنما كانوا يتكلمون عن النفاق الاعتقادي النفاق الاعتقادي يعني يسلق المرء في زمرة عبد الله بن باب بن سلول، فقال سبحان الله سبحان الله انظر ما تقول انظر ماذا تقول؟ فقال إننا نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة والنار كأن رأي عين، كأن رأي العين يحدثنا عن الجنة والنار كأن نرى بعيوننا، كأننا نعاين ذلك، فالإيمان لا بد يزداد في هذه الحال. عندما نسمع هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن إيماننا يعني جدا فإذا انصرفنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم عافسنا أي عالتنا الزوجات والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا فينزل الإيمان, الإيمان يزيد وينقص وهذا من الأدلة التي يسوقها العلماء من أهل السنة عندما يتعرضون لمسائل الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص فأتون بهذا الحديث نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم على حال فإذا انصرفنا نزلنا نزل إيماننا فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هدأ خاطره وقال له لو أنكم تدومون على الذي تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشيكم ولكن يا له ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة الإيمان يزيد وينقص. فلو أن الإنسان من الناحية الإيمانية المسلتية آمنا إيمانا صحيحا بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنة والأسماء كل اسم منها يدل على صفة يتضمن صفة كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى يتضمن صفة لله تبارك وتعالى وأنت تؤمن بصفات الله تبارك وتعالى وتؤمن بأسماء الله تبارك وتعالى لو آمن الإنسان بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنة وبصفاته المثل إيمانا صحيحا كينه قلما يواقع الذم وقلما يقع منه ذم فلنسأل الله أن يحققنا بهذا الباب العظيم مما يتعلق بأسمائه وصفاته إنه على كل شيء قدير ثم ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أربع آيات لإثبات ثلاث صفات متقاربة من صفات الله تبارك وتعالى هذه الصفات التي تثبتها الآيات هي المحال والمكر والكيد فأما الآية الأولى فهي في المحال المحل في اللغة الشدة المحل في اللغة الشدة فالله الله تعالى وهو شديد المحال يعني شديد الكيد قال الزجاج يقال ما حلته محالا إذا طاويته حتى يتبين أيكم أشد فالمحل في اللغة الشدة المحال شدة الكيد قال ربنا تبارك وتعالى وهو شديد المحال أي شديد الأقض بالعقوب وقيل إن المحال بمعنى المكر أي شديد المكر وكأنه على هذا التفسير مأخوذ من الحيلة لأن المحال أيضا في اللغة المكر المحال المكر فهي أن يتحيل بخصمه حتى يوقع به مأخوذ من الحيلة المحال كأنه مأخوذ على هذا التفسير من الحيلة وهي أن يتحين بخصمه حتى يوقع به الحيلة معناها أن يتحين بخصمه حتى يوقع به هذا المعنى ظاهر صنيع المؤلف رحمه الله لأنه ذكرها في سياق آيات المثل والكيد فكأن شيخ الإسلام يذهب إلى أن المحال في قوله تعالى وهو شديد المحال بمعنى المكر بمعنى المكر هذا ظاهر صنيعه لأنه أتى بهذه الآية مع الآيات التي تثبت صفات المكر والكيد لله تبارك وتعالى المكر قال العلماء في تفسيره إنه التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخص. يعني أن تفعل أسبابا خفية فتوقع بخصمك وهو لا يحس ولا يدري ولكنها بالنسبة لك أن معلومة مدبرة فهذا هو المكر التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخص. والمكر يكون في موضع متحا ويكون في موضع ذم، ليس ممدوحا بإطلاق وليس مذموما بإطلاق المكر ليس ممدوحا بإطلاق ولا هو بمذموم بإطلاق فإن كان في مقابلة من يمكر فهو متح إذا كان المكر في مقابلة من يمكر فهو متح لأنه يبطضي أنك أنت أقوى منه وإن كان في غير ذلك فهو ذم ويسمى خيانه فالمكر ليس ممدوحا بإطلاق وفي الوقت ذاته ليس مذموما بأطلاق فإن كان المقر في مقابلة من ينكر في هذا وهو دلالة على أنك أقوى منه وإن كان في غير ذلك فهو ذم ويسمى خيانة لهذا لم يصف ربنا تبارك وتعالى نفسه به إلا على سبيل المقابلة والتقييد إلا على سبيل المقابلة والتقييد كما قال تعالى ومترو مكر ومترن مكر وهم لا يشعرون وقال تعالى ويمكرون ويمكر الله ولا يوصف الله سبحانه وتعالى به على الإطلاق فلا يقال إن الله ماكر لا على سبيل الخبر يعني أن تخبر عن الله تبارك وتعالى حتى تقول أنا لا أسمي يعني باب الإخبار عن الله تبارك وتعالى أوسع من باب التسمية وأوسع من باب الوصف أيه فلا يقول الإنسان إن الله ماكر لا على سبيل الخبر ولا على سبيل التسميه ولا يقال إنه كائد لا على سبيل الخبر ولا على سبيل التسميه ذلك لأن هذا المعنى يكون متحم في حال ويكون ذما في حال فلا يمكن أن نصف الله تبارك وتعالى به على سبيل الإطلاق وهذا دائما في كل ما يكون متحم في حال وذما في حال لا يوصف الله تبارك وتعالى به على سبيل الإطلاق وإنما يكون مقيدا أو في مقابلة المكر في هذا الموطن خاصة كما ذكر الله رب العالم فأما قوله تعالى والله خير الماكرين فهذا كمان ولهذا لم يقل والله أمكر الماكرين وإنما قال والله خير الماكرين فلا يكون مكره إلا خيرا ولهذا يصح أن نصفه بذلك فنقول هو خير الماكرين فالمكر هنا ممدوح ولا يأكي منه إلا الخير فيصح أن تصف الله تبارك وتعالى بذلك وأن تقول هو خير الماكر، أو نصفه بصفة المكر في سبيل المقابلة أي مقابلة من يمكر به فنقول إن الله تعالى ماكر بالماكرين لقوله تعالى وينكرون وينكر الله إذن لم يصف الله تعالى به نفسه إلا على سبيل المقابلة والتقييد المقابلة في مثل قوله تعالى وينكرون ويمكر الله ومطروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعروا وأما التقييد ففي مثل قوله تعالى والله خير الماكرين فقيد المكر بالخيرية والله تبارك وتعالى لا يأتي منه إلا الخير ولا يكون مكره إلا خير فهذا هو الذي يجوز أن تقول هو سبحانه وتعالى خير الماكرين هكذا تأتي بها مقيدة أو تقول إن الله ماكر بالماكرين على سبيل المقابل فإما أن تأتي بها مقيدة وإما أن تأتي بها على سبيل المقابل هذه الآية الأول الآية الثانية في المكر وهي قوله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ومكروا هم الذين أحس عيسى منهم الكفر وهم كفار بني إسرائيل ومكر ومكر الله والله خير الماكرين وساق الشيف رحمه الله تأويل ذلك فقال هذه نزلت في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يعني لم تنزل فيه يعني يكون سبب النزول عيسى وإنما نزلت في وصف ما كان من أمره مع كفار بني إسرائيل فهذا اللفظ لا يريده الشيف على الظاهر الذي يفهم منه هذه نزلت في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام كما تقول نزلت آية الظهار وآيات الظهار نزلت في خوله بنت فعلبة وفي أوس ابن الصامق زوجها فنزلت فيها. تقول هذه الآيات نزلت في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وإنما نزلت تصف ما كان هناك مما وقع بينه وبين كفار بني إسرائيل لما مكروا به وأرادوا أن يأخذوه ليقتل فكان ماذا مكر به اليهود ليقتلوه ولكن كان الله تبارك وتعالى أعظم منهم مكرا رفعه إليه وألقى شبهه على أحد رفعه الله تبارك وتعالى إليه فنجاه وألقى شبه عيسى على أحدهم وهو الذي تولى كبره وأراد أن يقتله فلما دخل عليه الذين يريدون القتل وعيسى قد رفع ودخل الناس وألقى الله تبارك وتعالى شبه عيسى على الذي تولى كبره وأراد أن يصل بعيسى إلى القتل فدخلوا عليه فوجدوه وألقى الله عليه شبه عيسى فقالوا أنت عيسى قال لست عيس فقالوا أنته يعني الله تعالى ألقى عليه شبها فقتل هذا الرجل الذي كان يريد أن يقتل عيسى ابن مريم فكان مكره عائدا عليه ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين والآية الثالثة في المكر أيضا وهي قوله تعالى ومكروا متر ومكرنا مكر وهم لا يشعرون وهذا في قوم صالح كان في المدينة التي كان يدعو الناس فيها إلى الله تسعة رهد أي تسعة أنفار تقسموا بالله لنبيتنه وأهله يعني لنقتلنه بالليل ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون يعني أنهم قتلوه بالليل فما يشاهدون لكن وما ومطر الله في لأنهم لما خرجوا ليقتلوه فلجأوا إلى غار ينتظرون الليل انطبق عليهم الغار فهلكوا وصالح وأهله لم يمسهم سوء فيقول الله تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مترا ومكرا في الموضعين ملكرة للتعظيم أي مكروا مكرا عظيما ومكرنا مكرا أعظم ومكروا مكرا أي مكرا عظيما ومكرنا مكرا. أعظم من مكرهم الذي مكروا والآية الرابعة في الكيد وهي قوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا إنهم يعني كفار مت يكيدون للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيدا لا نظير له في التنفير منه ومن دعوته صلى الله عليه وسلم ولكن الله تعالى يكيد كيدا أعظم وأشهد وأكيد كيدا يعني كيدا أعظم من كيدهم ومن كيدهم ومكرهم ما لتره الله تعالى في سورة الأنفال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخردوك ثلاثة آراء يثبتوك يعني يحبسوك يقتلوك يعدموك يخرجوك يطردوك قال الشيخ وكان رأي القتل أفضل الآراء عندهم بمشورة إبليس ما جاء في صورة شيخ النجدي لأن إبليس جاءهم بصورة شيخ النجدي وقال لهم انتخبوا عشرة شبان من عشر قبائل من قريش وعطوا كل واحد سيفا ثم يعمدون يعني أولئك الشبان إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقتلونه قتلة وقتلة رجل واحد فيضيع دمه هذرا متفرقا في القبائل فلا تستطيع بنو هاشم أن يقاتل العرب كلها وحينئذ يلجؤون إلى الديا فتسلمون منه يعني من محمد صلى الله عليه وسلم هذا رأي إبيس فقالوا هذا الرأي وأجمعوا على ذلك الشيخ ينقل هنا من السيرة ينقل من السيرة من سيرة ابن إسحاق وأيضا ذكر ذلك البيهقي في الدلائل على ابن عباس وذكره أيضا ابن جرير وابن أبي حاتم في هذا الذي وقع من أولئك فمكروا مكرا والله تعالى يمكر خيرا منه قال تعالى وينكرون وينكر الله والله خير الماكرين فما حصل لهم الذي يريدون بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من بيته يحف التراب على رؤوس العشرة هؤلاء ويقرأ واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون فكانوا ينتظرون الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج فخرج من بينهم وألقى الله تبارك وتعالى عليهم النوم ولم يشعروا به هذا مرسل بسند صحيح محمد بن كعب القرضي وأخرجه ابن سعد في الطبقات إذن صار مكر الله عز وجل أعظم من مكره لأنه أنجى رسوله صلى الله عليه وسلم منهم وهاجر صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هنا يكيدون كيدا وأكيد كيدا والتنكير فيها للتعظيم. وكان كيد الله عز وجل أعظم من كيده وهكذا يكيد الله عز وجل لكل من انقصر لدينه فإنه يكيد له ويؤيده قال تعالى كذلك كدنا ليوسف يعني عملنا عملا حصل به مقصوده دون أن يشعر به أحد ولذلك كان التعبير في آخر الصورة إن ربي لطيف لما يشاء يعني يصل إلى ما يريد أن يصل إليه سبحانه بلطف خفي وبمقدمات لا يمكن أن يحسب حسابها وأنها توصل إلى النتيجة التي توصل إليها في المنته إن يوسف عليه السلام لما كاد له إخوته وأخذوه ثم طرحوه في الجب ثم أخذ فبيع بيع العبيد ثم كان هناك ما هناك من الحيد والدس في بيت العزيز ثم أفضى به ذلك بعد ذلك إلى السجن ثم كان ما كان من مكفه في السجن بضع سنين ثم كان ما كان من حبسي ساقي الملك والآخر معه ثم كان ما كان من أمر الرؤية التي خصت على يوسف ثم كان ما كان من التأويل ثم كان ما كان من نسيان الذي نجا منهما واذكر بعد أمة عندما رأى الملك الرؤية ثم ذهب إلى يوسف بالسجن ثم براه الله رب العالمين من التهمة التي اتهم بها في القصر اتهمته امرأة العزيز وواطأت النسوة في الشهادة امرأة العزيز على الاتهام الباطل الذي اتهم به يوسف فبرئ يوسف عليه السلام ثم صار بعد ذلك مأخوذا من السجن إلى دست رئاسة الوزراء فصار عزيز مصر هذا لا يصدق أن يكون هذا واقعا على هذا النحو ثم كان ما كان من أمر المجاعة في الشام في ديار يعقوب ومن كان معه من بنيه وأهله وقومه ثم كان ما كان من الخصب في مصر ثم نزلوا بعد ذلك إلى مصر وكان ما كان من الحيلة التي دل الله تبارك وتعالى يوسف عليها بإختاء صواع الملك حتى أخذ أخاه عنده ولدي ثم كان ما كان من إتيان أبيه وأمه بعد ذلك مع إخوته ثم خروا له الساجد. هذا كله إن ربي لطيف لما يشاء فالإنسان إذا كان يدعو إلى الله تبارك وتعالى وإذا كان متوكلا على الله عز وجل فإن الله تبارك وتعالى ينتصر لكل من انتصر لدينه ويكيد ويؤيد كل من نصر دين الله تبارك وتعالى قالت تعالى كذلك كيدنا ليوسف يعني عملنا عملا حصل به مقصوده دون أن يشعر به أحد وهذا من فضل الله عز وجل على المرء أن يقيه شر خصم على وجه الكيد والمكر على هذا الخصم الذي أراد الإيقاع به فإن قلت ما هو تعريف المكر والكيد والمحال فهذه صفات تثبتها الآيات لله رب العالمين فما تعريف المكر والكيد والمحال قال الشيخ رحمه الله تعريفها عند أهل العلم التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاء بالخص. يعني أن توقع, بخصمك بأسباب خفية لا يدري أن توقع بخصمك بأسباب خفية لا يدري عنها هي في محلها صفة كمال يحمد عليه وفي غير محلها صفة نقص يذم عليه ويذكر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما بارز عمرو بن ود، وقد قدم الشيخ صيغة التمريض بين يدي ما ساقه، فقال ويذكر أن علي بن أبي طالب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما بارز عمرو بن ود، والفائدة من المبارزة أنه إذا غلب أحدهما انكسرت قلوبه خصوم. فلما خرج عمر وكان فارسا صنديدا صرخ علي من خرجت لأبارز رجلين يعني لما طلع عليه عمر بن ود قال له علي أنا ما جئت من أجل أن أبارز فارسين كيف هذا؟ هذا ليس بعد فالتفت عمر لأنه ظن أن هناك آخر قد تبعه وأنه سيبارز عليا معه فهو لا يقبل هذا لفروسياته فقال علي نظوان الله عليه هذا الكلام وهذا لم يثبت قال ما خرجت لأبارز رجلين فالتفت عمر فلما التفت ضربه علي رضي الله عنه على رقبته حتى أطاح برأسه هذا ضعيف غير ثابت. هذا خداع لكنه جائز يحمد عليه لأنه في موضع إن هذا الرجل ما خرج ليكرم علي بن أبي طالب ويهلئه ولكنه خرج ليقتله فكذا له علي بذلك المكر والكيد والمحال من صفات الله الفعلي التي لا يوصف بها على سبيل الإطلاق لأنها تكون متحا في حال وذما في حال فيوصف بها حين تكون متحا ولا يوصف بها إذا لم تكن متحا فيقال الله خير الماكرين خير الكائدين أو يقال الله ماكر بالماكرين خادع لمن يخادعه فعلى سبيل التقييد أو على سبيل المقابلة والاستهزاء من هذا الباء فلا يصح أن نخبر عن الله تبارك وتعالى بأنه مستهزئ على الإطلاق لأن الاستهزاء نوع من اللعب وهو منفي عن الله تبارك وتعالى قال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين لكن في مقابلة من يستهزئ به يكون كمالا كما قال تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ به فلما أتى بالاستهزاء في مقابل استهزائهم كان كمالا قال السنة والجماعة يثبتون هذه المعاني لله عز وجل على سبيل الحقيقة لكن أهل التحريف يقولون لا يمكن أن يوصف الله تبارك وتعالى بها أبدا لكن ذكر مكر الله ومكرهم من باب المشاكلة اللفظية والمعنى مختلف مثل رضي الله عنهم ورضوا عنه والمشاكلة اللفظية لما ضرب لها علماء البلاوات المثل قالوا إن رجلا ذهب ليزور ابنته فأصابه المطر أصابه مطر غزير وكان كبير السن رقيق العظ فآداه المطر وكتلت ثيابه تماما فلما وصل ودخل عندها تحلق حوله وأخذ يرحبون به ويقولون له ماذا تريد أن تأكل حتى نعده لك اخترح علينا أي طعام تحبه ونحن نصنعه لك فقال قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه قل تطبخولي جبة وقميصة قل تطبخولي جبة وقميص يعني أنا أحتاج الآن أن أغير هذه الثياب المهتلة أن هذا البلل في الثياب يؤذيني وأنتم خرجتم إلى سبيل آخر تقولون اقترح شيئا نجد لك طبخه حسن قل تطبخولي جبة وقميصة يقولون المشاكل النظي قال نحن نقول لهم هذا خلاف ظاهر النص وخلاف إجماع السنة قال وقلنا سابقا إذا قال قائل ائت لنا بقول ل بكر أو عمر أو عثمان أو علي يقولون في إن المراد بالمكلي والكيد والاستهزاء والخداع الحقيقة فنقول لهم نعم هم قرأوا القرآن وآمنوا به وكونهم لم ينقلوا هذا المعنى المتبادر إلى معنى آخر يدل على أنهم أقربه به وأن هذا إجماع ولهذا يبفينا أن نقول في الإجماع لم ينقل عن واحد منهم خلاف ظاهر الكلام وأنه فسر الرضا بالثواب أو الكيد بالعقوبة ونحف ذلك وهذه الشبهة ربما يريدها علينا أحد من الناس يقولون أنتم تقولون هذا إجماع السلف أين إجماعهم نقول عدم نقل ما يخالف ظاهرها عنهم دليل الإجمال يعنيها تعطي مدلولا بظاهر اللظ وطالما أنهم لم ينقل عنهم ما يخالف ظاهر اللظ فهذا دلالة على أنهم أجمعوا على أن يثبتوا المعنى على أن يثبتوا المعنى الذي يفيده هذا اللظ ما الذي نستفيده من الناحية المسلكية في إثبات الصفة الماكر والكيد والمحان؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى المكر عندما يثبت يستفيد منه الإنسان بالنسبة للأمر المسلكي مراقبة الله سبحانه وتعالى وعدم التحيل على محارمه وما أكثر المتحيلين على المحارم فهؤلاء المتحيلون على المحارم إذا علموا أن الله تعالى خير منهم مكرى وأسرع منهم مكرا فإن ذلك يستلزم أن ينتهوا عن مكرهم ربما يفعل الإنسان شيئا فيما يبدو للناس أنه جائز لا بأس به لكن عند الله ليس بجائز فإذا آمن بهذه الصفة لله تبارك وتعالى يخاف ويحبب قال وهذا له أمثلة كثيرة جدا في البيوع والأنكحة وغيرهما مثال ذلك في البيوع رجل جاء إلى آخر فقال أقرضني عشرة آلاف ذرهم قال لا أقرضك إلا بثنتي أو بثني عشر ألفا هذا ربا وهذا حرام سيتجنبه لأنه يعرف أنه ربا صريح لكن باع عليه السلعة بثني عشر ألفا مؤدلة إلى سنة بيعا تاما وكتبت الوثيقة بينهما ثم إن البائعة أتى إلى المشتري وقال بيعني هذه السلعة بعشرة آلاف نقدا فقال بعتك إياه وكتبوا بينهما وثيقة بالبي ظاهر هذا البيع الصحة ولكن هذه حيلة فإن هذا لما عرف أنه لا يجوز أن يعطيه عشرة آلاف باثنى عشر ألفا قال أبيع السلعة عليه باثنى عشر وأشتريها نقدا بعشر وهذه مسألة العينة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة فتدخل السلعة فكذا من أجل الحيلة والتحيل على دين الله رب العالمين من أجل الرب قال ربما يستمر الإنسان في هذه المعاملة لأنها أمام الناس معاملة ليس فيها شيء لكنها عند الله تحيل على محارمه وقد يمل الله تعالى لهذا الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت يعني يتركه ينمو ماله ويزداد وينمو بهذا الربا لكن إذا أخذه لم يفلته وتكون هذه الأشياء خسارة عليه فيما بعد ومآله إلى الإفلاس قال ومن الكلمات المشهورة على ألسنة الناس من عاش في الحيلة مات فقيرا من عاش في الحيلة مات فقيرا قال ومثال في الأنكحة امرأة طلقها زوجها ثلاثة فلا تحل له إلا بعد زوج. فجاء صديق الله فتزوجها بشرط أنه متى حللها يعني متى دخل عليها فداق عسيلتها ولاقت عسيلتها طلقها ففعل تزوج بعقد وشهود ودخل عليها ووقع عليها ثم طلقها ولما طلقها أتت بالعدة وتزوجها الأول فإنها ظاهرا تحل للزوج الأول لكنها باطنا لا تحل لأن هذه حيلة فمتى علمنا أن الله أسرع مكره وأن الله خير الماكرين، أوجب ذلك لنا أن نبتعد ضياء البعد عن التحيول على محارم الله تبارك وتعالى. الإيمان بالأسماء والصفات إيمانا صحيحا يورث العبد يقينا قويا وإيمانا ثابتا ومراقبة لله تبارك وتعالى، فلما يذنب مع هذه المراقبة ذنبا يغضب الله تبارك وتعالى إذ إن الله تبارك وتعالى يراه وإن الله تبارك وتعالى يسمعه والله رب العالمين خير الماكرين وأسرع مكرى حينئذ يكف الإنسان عن الذنوب والمعاصي ويلتزم الطاعة لله رب العالمين أسأل الله رب العالمين أن يحققنا بهذا الباب من أبواب العلم والتوحيد تحققا سليما صحيحا وأن يجعل ثمرته لدينا إيمانا قوية وبعدا عما يغضب ربنا تبارك وتعالى صلى الله وسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم